يا أ ي ه ا الناس إ ن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب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 ونقر في ا ل أ ر ح ا م ما نشاء الى أ ج ل مسما ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من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 وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إ ب ر ا ه ي م وقوم لوط واصحاب مدين ة وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاين منك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 قل افانبئكم بشر من ذلكم أ ل ن ا ر وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إ ن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ل وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب و ا ل م ط ن و ب ما ق د ر ا ل ل ه حق قدرك إ ن الله لقوي عزيز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 يا ايها الذين آ م ن و ا اركعوا واسجدوا و ع ب د و ا ربكم و ف ع ل و ا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجتباكم ا وما جعل عليكم في الدين من حرج مله أ ب ي ك م إ ب ر ا ه ي م وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير